بسم الله الرحمن الرحيم قوافي الشموخ للانتاج الاعلامي تقدم قال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه باسم السلام الواحد المهيمن المستعان ذي الجلال المؤمن احمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا ثم الصلاة والسلام ما جرى نهر على نبينا خير الورى لو ركبوا الاقراص في عيوننا واوداعوا الحاسب في صدورنا لن نجني العلم بدون الحفظ يا بني فلتكن به معتنيا ولتنتفع بهذه الوسائل بدون اسراف ولا تواكل العلم نور, نور والجهاله, والجهالة حلت ومن سرى في غルメ الجهل هلك رجوزه بما به يستمتع الأطفال والفارغون الهمل الجهال منافه الشراب والمأكل فذاك يزري بالحصيف العاقل مثل البطاطس والاعتذامي بشطة تخنق كالزكام والاسكريم وكذا الجالكسي لا سيما انقرنا بالبيبسي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 وهمه تتبع السمار <تصفيق> وقوم العقال والمسامة <تصفيق> وزين الأسرار والأخمامة <تصفيق> كم ضيع الفارق من أوقاتي عند وقوفه لدى المئاتي <تصفيق> أرجوزة الآداء نظمها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي كم من يد للحاكمين لدي لما تشكمي سيّر لي أرجوزة كالنور فوق الأكمي كم من يد للحاكمي لدي لما تشكمي سيّر لي أرجوزة فوق الشيخ فوق الغامدي كانت له محجوزة لم يسبها قبر كمي بعدة الطالب بقاد نظم شمل الحكيمي من يد للحاكم لدي لما تشكمي سير لي رجوزة كنور والمنجد تمير من كبيضها المركمي كما بردات من نظم تاعلي من بديع محتمي كم يجب للآدم لدي لما تشكمي سيّر لي رجوزة كالنور فوضة لآكمي فقار منذ بارزات من ينتشقه يذكمي نصم المعارضه لها بصمم وباكمين يمين ايد لدي لما تشكمي سيار لي رجو ستم انه يطوف الله كريم لها بصمم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 والغلو في الاحكام على المسلمين ونواياهم وتجهيل اهل العلم وتنصيب انفسهم بديلا عنهم ولقد كان موضوع المنهجيه في طلب العلم الشرعي والتحلي بادابه من اهم الامور التي شغلت بال الناظم لهذه الارجوزه الشيخ عبد الله بن محمد سفيان الحكمي فمكث سنوات تزيد عن العقد يطالع الكتب المصنفه فيه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 والوصايا العلميه جمعها من مصادر عده في ارجوزته هذه تيسيرا لطلاب العلم وقد اقترح على الناظم ان يلقيها بصوته تمييزا لها عن نظمه في حال الاستماع الى هذا الاصدار فقام بذلك ولعله يعد اسلوبا تجديديا وبعد اكتمال عقدها قام بادائها ثلاثه ممن حباهم الله الصوت الحسن وهم الشيخ سعد الغامدي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 نسال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفع بهذه الارجوزه طلاب العلم الناشئين في ميدان الطلب ويجعلها في ميزان حسنات ناظمها وان يجزل المثوبة لكل من اعان على انجازها وظهورها الى حيز الوجود كما نساله ان يوفق المسلمين رعاه ورعيه الى كل خير وصلى الله وسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات